القلب ينشط للقبيح وكم ينام عن الحسن يا نفس وإي حكم الذي يرضيك في دنيا العفن القلب ينشط للقبيح وكم ينام عن الحسن يا نفس وحكي ما الذي يرضيك في دنيا العفن أولى بنا سفك الدموع وأن يجلب بنا الحزن أولى بنا أن نرعوي أولى بنا لبس الكفن أولى بنا قتل الذنوب ففعلها الفعل الحزن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 واصحاب المشأمة ما اصحاب المشأمة والسابقون السابقون اولئك المقربون في جنات النعيم ثلثهم من الاولين وقليل من الاخرين ان الحمد لله نحمده We'll be بسم الله الرحمن الرحيم إلى وطعة الواقعة ليس لوطعتها كابمة خافرة رافعة إذا رجت الأرض رجى وقصت في الجنال فكانت من مجة زاد الله تشريفا وتعظيما وجمع الله فيها من أعضلها أرض الثروب في وتربيه وتربية رصحات صلى الله عليه وسلم لذلك اللذين سيضرع لمن السير الجاري الغير منكم وقد رضل سعيد ومبارك في هذه رضي الله عنهم وجزاه الله عنا خيرا نزل القران المسير والاولون يشتهوا هنا عاديه وجاهنيه نسيكه طيبه والمستمع تحكمه الجاذبيه والعصبيه القوي فيه ياكل الضعيف ويعتدي عليه لا حرمه تشترك باستناء ولا في أعراض يرمذ بهذا القلب فيخذه هجن امين فقيما ليصادح في القصد السد لا تبع الا ما تراث الباقيه لاجل الدنيا الحقيه الفانيه ينتظر فليكن وقوف بين يدي ربك يوم القيامه تذكروا عن افعالك وعن اخلاقك وعن اقوالك اعتدت فانك مدعوس من بعد الموت تحشر مع الاولين والاخرين يوم المحشر وَيُمنى لا ثروة واما الى لا الله سنفوه ولا عرضه نزل القران الذي بها ايات الخطيره المتتابعه المتلحقه هذه قلوب لتواتى بهذا الانسان من كيف نزل السرآة المكسيلي لله ولعلم ذا أن تكت الأحداث فانتسم آل الدنة المماركة ورطعها ورطي ورصع الله أنهم وقالوا النودة للدنيا يحجي الإسلام وراطعا يراه الناس من عيونهم يضرون مع وعده يتعامل معها بالإسلام يتعامل مع وعده ونحن في الإسلام في المجل والشوء يتعامل في الإسلام ومع جاره يتعامل في الإسلام في طرقه مستنفق غير أخلاق الإسلام وفي قتله تنزيله بآتاب الإسلام إنه مصر حيث ما حلف الإسلام يحكمه ويضطح نفاذه وأخلاقه وأخواله وأخعاله نزل القرآن المكين ليخرج الدنيا دينيا لا تراه الدنيا وإننا نحاقاً للشديدة المنحة لأن ننف دومتنا التي نعمل نفيعاً معها في سبيلة واقبة إن نجت, نجت بالجزيع وبالكن وإن طريقة فإن ما قاله إلا سبب للصالح مع صالح إلا جميع النذور عن القال هذه الامه التي ترى فيها المسلم على دم المسلم وعلى عرضه وعلى ماله وما عاد قانون ينفه وما عاد كلام يدعي منه بغي ان يزره ويردعه ويردعه ويردعه ويردعه ويقومه السؤال الذي نزل ندارة من عالمين هذا التذكر الذي حصلناه هذا الذي سطر في المصحف الذي بيلى لدينا لكن اين هو اين تذكرنا إنه على المصور وحقت علاه التراب انه على الجدران زينت الجدران به انه اشكوك الى وعطل في عنقه من قصيفه اين دستورنا انه يوم ان يراه يمنح جائزه في مسابقه لا اله الا الله لا إله إلا الله أعطت الأمة عن ذلك من صالح الصم وثأف وهالت علامات الحرمات وساد أخلاقهم وتمثلت وتغير الطباب وطفاتهم ولا حول ولا قوه الا لله ذلك نتيجة الحرمية هي أعراض الأمة عن المصحف، عن القرآن الذي نسأل لتعمل الأمة بما فيه لتعمل الأمة بما فيه لتتدفع الأمة ما فيه من الآيات فإلى أعرضت عنه مختلفة الامه الشفاق والتعب والنصب والضيف فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يخفى ومن اعرض عن مكه فان له عيشه اي من الدنيا يوم في الدنيا ملكا يوم القيامه اعمى قال ربهم حشره فقال كذلك أنت آياتنا فعطلتها ونزيدها ونعط علىها واستغدلتها بغيرها وجعاك الذي يحكم حياتك في بديك وفي عبدك في بارك الذي أنزل الله على الذي خصط الله على الذي وسلم لمحيج الناس من الظرويات إلى النور ما باب أمة العراض عن القرآن؟ تعالوا من ونحن منا لا بنفسه مستشعا أنه إلا ان يكون هو سبب من أسباب إحقاب الأمة وإما يكون هو هو سببٌ في حلاس الأمة ألا أنت في الله وفين الصالحون قال نعم إذا جزر الخبر إعرابك من القرآن سببٌ لتأخير النعمة عن الأمة سببٌ لما تعالين الأمة من الصلب والتعب أقبل على الله وتعسى من غير وانتقل بمصير كأذن انتقل بما تظهر عنه فلوما كانت من يناد لله عزة وتم تعالوا من كتير إلى القرآن تعالوا لنقصنا عن منه الذي وضي عليه الصحابه يا قومنا ان يموت النبي صلى الله عليه وسلم وما من طائر يطيع الا وان الصحابه رضي الله عنهم خبر عنهم يعلمهم كل شيء حتى انا اداب قراءه حاجه يعلمهم كل شيء ولو <تصفيق> به ما بالنا المده لا زال بين يدينا ولكننا اهملنا انه المده الذي وقي عليه من اذا ما طلعت في بيدهم وخاطعت مواقفهم وحياتهم ظلمت انهم ما كانوا بل كانوا من البشر لا كان لهم من وصل الأرض من عليهم بعد الأنبياء والمثلين بشر من البشر لكن بشر رباه كل قرآن فصير تقرأ وتسمع عنهم ما تسمع وما يترى إذا وضعت الواقعة عش قلبك مع القرآن يا ستر تكون ممن يسموه رسول الله وقال الرسول من رب كل قوم اتخذوا هذا قولان ما اقبل على القران قراءه وتدبرا وتنمرا واستشفاء وعملا احفظ على القران الجديد فمن قرئ في صحيا وبهاء بالقران نحيا وتفتحوا بالتاوين وبالوعد عنه ترى الغنات ترى كل كائنات وعلى نوى نلتمى عن سلامه والعفو والهافيه اذا وقعت جوارنا الواقعه, الواقعة ان تجمع في يوم العرب هي الحادثه الشديده العميقه وليس عند المسلم حدث اعظم ولا نزل من قيام القيامه فالواقعه عنوان من عناوين يوم القيامه التي من عناوينه الحارقه والصاقه والساعه واليوم الاخر الواقعه عند هي الوجبة وهي النظام وفي, النظار وفي النظار العظيم هي الحالة الجنة وصميت في أجلالك بالواقعه بالواقعة وأما في سوره الواقعة فقال أهل الإلم يراد بالواقعة الغيالة والواقعة علم على يوم الغيالة وقال مهز من أزمائها وقال بعضهم من واقعه هي الصيحه اللفه الصور فاذا نفخ في الصور نفخه واحده وحرمت الارض والجبال فدكسا دكسا واحده فيوم بني وقعت الواقعه قال عسى الواقعه هي الصيحه هي نفخه ابراهيم يصون إنها النفخه التي اغلقت على نبينا الله عليه و وتسل حياته حياه و سكينته قال كما صحيح كيف نزعم و قد انتصر كيف نعم يعني كيف في الدنيا و لها وقد قد انتصر صاحب الخير ترافين القرون وحنا جنبذه واضرا سمعه يناضل ان يظهر من الصور الشخص إذا اذا الواقعة شيء في ساعه اذا لا تترفين به في كانت صحيحه اذا وقعت الواقعه اذا ادات شرط وتعود الناس لكل شرط جواب الشرط اذا بنيت النار فسيكون كذا وكذا اذا اتى محمد فسيكون كذا وحين ذهب الى المكان الواحد فسيكون كذا وكذا قال بعض اهل العلم وختم جواب الشرط ها هنا ليذهب العقل والزور تحديد جوابه كل مده اذا وقعت الواقع يمكن ان يحدث كل شيء تتوقعه اي شيء تتوقعه اذا وقعت الواقع تسجلت كل الامور وتغيرت كل الامور وقال بعض اهل العلم بل جواء الشوق جاء لكنه جاء متأخرا اذا وقع في الواقع الناس بثلاثه اقدام فاصحاب الميناء ما اصحاب الميناء واصحاب المشابه ما اصحاب المشابه والسارحون السارحون نسال الله أن يجعلنا منهم اذا وقعت الواقعه فهذه احوال الناس في يوم القيامه اذا وقعت الواقعه ليس لوقعتها كاذبه قيل اي ليس هناك شخص تكذب بوقوعها لان الكل يراها ويعينها ما هذا يستطيع انكارا لأنه يوم القيامه يعمل قيامة أمام عيدة ونطق في الصور هم من النزلات أي إلى ربهم ينسلون رجونة الصغير فإذا هم من النزلات إلى ربهم ينزلون قالوا يا أيلنا من فمننا اسم اشاره في الخريف اي هذا الذي نراه هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون وعد الرحمن في من هذه الذي حكمناه الذي نبيناه واعرضنا عنه اننا لا يموتون نحشر اليوم الاخر ليقف بين يدي الله ليس لوقعتها كاربة. لا يستطيع احد ان يفسدها. بوجودها لانا الكل يراها وقال بعض اهل العلم ليس لوقعتها كاربة. هي بمن سنة الله تعالى سنة سائل بعذاب الواضح. للكافرين ليس له نافح. ليس لوقعتها. اي لا يستطيع احد أن يردها الى جانب قال قتال اي ليس في ذلك مثنويه ولا ارتداد ولا رجع مثنويه كما يقول احد ما افعل ان الله لا. ستقوم القيامة وإذا قال ليس لو عاديك للأرسلات ولا رجلت قالت ولولا الأحوالها فالي مستمرة مليلة ولا يردها ليس لرقاتها جاذبة رافعة رافعة لكن ما زلت الله القيامة الواقعة تكشف عن عمار رفعها الله رفعه الله. الله عن الأولاد رفعهم المجل وعن المجل. عن كواكب تناتر وتهار واخرى من مكانها خ. جميلا جواكب الله تتلافى و تسخر عظيمة خلائق عظيمه البلاد تنشر من مكانها والى الجبال الطيرت تنشر من مكانها المصير فاذا نفخت الصور نفخه واحده و حملت الامر واحده تفضل وكواجه التربة وقال بعض أهل العلم يحجب الله الأقوام من كانوا مرتفعين في الدنيا ويرسع الله اقواما وفع عليهم الظلم في الدنيا القيامة يا عبد الله الرجل الرجل الراجعة دار الحقيقه طاورة مراضعة إن أخواما كانوا في الدنيا يتكثرون على الله هم يوم القيامة تحت أقدام الخلق يطلقوا الناس بحفاظهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر المتكفرون يوم, يوم القيامة كأمساج الزهر من الصريح يضعفه الناس في اكتساب احفاده الناس عليه خافضه رافعه كفر على الخلق في دار الدنيا يحفظه الله يوم القيامه ارتد إل الى عبد الله فالدنيا والحقيقه في الا الذين لم تروا كانوا من الذين آمنوا في الدنيا واذا مروا بهم يتغامرون واذا انقلبوا من اهليهم قلبوا بهديه مش يراجع نفسه ويقول ظلمت يلقرب الى اهلهم يلقب في دنيا فاحبب بولا وصناته بمبولا ونصح في بولا وسمع في بولا الى التفكير اول اسمع ثانيه مره ثانيه خافقه رافعه, رافعة. الى الذين اجرم كانوا من الذين امنوا يضحون واذا مروا بهم يتفاخرون وان الذين قالوا قلنا اننا كفرنا فجاءهم قالوا هؤلاء لو صار النور ولفس عليه من الذي يغملك بالرأي قال النور بصره تحتمل قالوا ان هؤلاء لو لا شاء الله قال الملك الحرب فيضل يوم الواقع يوم الذين من الملون من الكهبار يضحكون هل كون بل الآن في راضحة. خاطفه راجع وهناك الذين بسخريه للخلق باستنكار ويقام القيامه يومئذ آل. يدخلون النار ولا ذوقون عذابها يطوفون ربنا غلب العدل الناس قوتهم وكنا نقول نعبد ربنا لذلك كان عدنا فإنه إن قال من الدنيا من عباد يقولون ربنا آمنا هم فينا رحمنا وأنت مجر الرحيم فتنقل صخريه دين وانهار حتى وهذا حسنا ان صوت الصلاة هو وشفت ان الضراعه تاثر على شيء شفن بينه يذل كلان وينصر الكلان ويتحشم كلان ويعظم كلان حتى تسمع صوت إني الذين يوم اليوم بما صبروا الما صوت نفسي نادى على زوجاته يوقظهن لصلاه الليل فيقول من يوقظهن ورحم العنوان رب شاشيه في الدنيا عاريه في الاخره الاحوال تتبدل وتتغير مش الموضوع في الدنيا لسانه ان يكون من في الاخره لا خافضه ا فلان انا اخذ اقوامهم احوانا كتب كتب في ايمانهم وقال قوم اخذ كتبهم في زمان من وقت قال فاما من اعطي حسابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يزيرا ويمقالب إلى أهله مسرورا أولو بأس احصار كبه والسمير الصور الضرية الذي يتكفر الحادث يضعوا علينا ويمقالب إلى أهله مسرورا واما من العلوم من السكرات الله وحده الذي تحفظه الله من آسرة فسوف يجرد مورا ويضل انه في الدنيا كان في اهله مزوجان متحال على الناس متكبر على الناس الان اصابته الحمد لله خافضه رافعه نسال الله ان يجعلنا من يجعل الذين ينفعهم في الاخره نسال الله ان يخدم لنا بالاسلام خافضه رافعه إذنه يا عباد الله واجعلوا همكم النجاة في لا لتتفجل كثيرا بالدنيا لا إلى شرف لأجل الدنيا يا عبد الله دينك دينك دينك لحظك لا تنسى أبدا أنك موقوف بين يدي الله إلى وقعة واقعة ليس بوقعتها شابرة فضله رافعه إلى ردت الارض ردها زلزلت وحركت تحريكا شديدا لتخرج في بطنها يا ايها الناس ربكم ان زلزال الساعه يوم ترونها تجهل كل مقنعه عما اضعها وتضع كل ذات حمل حملها وطمع لأسا سكارا وما هم سكارا ولكن عزام الله الشهيد إلى هل تف الأرض زدت محطيت وانشقت لموهجا أكيدا فيها إن السماء شقت وألتت لربها وحفت وإلى الأرض مردت سويت وهيّلت للحشر مبلودة وإلى الأرض ضدت وأشفت فيها من الخلق ومن الجنود حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم هل تخرج قلودها ويطور الظاهر فيرى الثهب أمام عينه ويكون هذا الذي ويعمه هذا الذي قتل في هذا الذي ضيعني يمر القاتل فيقول هذا الذي قتلت لان الفلان لا زلت ولا اكتشف به ولذا الارض مدت واسقت ما فيها وتخلت وازلت بربها وحفظت بالارض ترد شريكه سلبا لتخرج ما فيها لنورك ما فيها من خلق الحفظ اجدت الاباء وتخلت هذا الذي امرت يا رب في اجدت الاباء كامله واحسنت اي اجتمعت واطاعت وانقاذه وحق لنا ان تطيع وان تسمع ليس احد يتفلت من امر الله الا اوقات الجرس والجنه السماوات والارض والجبال تقول بيننا قول إلا عرض النباله على السماوات والارض وفي ما فينا ان يحملنا وحملها الانسان انه كان ولو بالقول نسال الله الثرى والسلامه على من بهذا السطر الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على اشرف المرسلين ومن خاف المسلمين وسيد الاولين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن سار على نوره واهتدى بهديه واستغنى بجنته الى يوم الدين اما بعد اذا وقعت الواقعه ليس لوقعتها كاذبه الخاطره الرابعه اذا رجت الارض رجا ومدت الجبال بدتا قال بعض اهل أن ان الجبال واقتناعها من اماكنها لتمد الارض لتسوى الارض جزاء يوم القيامه يحشرون كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم والحليم حديث الصحيحين قال يحصر الناس يوم القيامة على أرض بيضان عفراء كقرس النقلي ليس فيها معلماً لأحد يحصر يوم القيامة على أرض بيضان عفرات يعني بيضان وصعة البياض كقرس النقلي أحد الدفاع الذي أخرج البياض ليست فيها معلماً المعلم هو أو المرتفع لا مستوي تمام الزواء ويسألونك عن الجباب فكري ينزلها ربنا فسيظرها للأرض قاعا صنصة مستوي تمام لا ترى فيها حواجا ولا له ولا من خطر لا فبنز قال بعض أهل العلم انتزاعها واضطناعها من نماديها وتذكيرها واذا الجبال سياخ وقال اعطاه العلم بل مس الجبال نعم هذا كالدقيق غير متماسك تصير هذه الجبال كانت من الذي ينهال غير متماسك تنهال تسوى فيها الارض وبست في الجبال مسا فكانت بعدما كانت اوداد الغوالي القارعه ما القارعه وما اجراك ما القارعه يوم يكون الناس كالجراك المبينون وتكون الجبال خل اذن منبوذ الذي يغش هذه هي الجبال لا اله الا الله ومتت الجبال مثا فكانت هباء ممتا قال أهل لي أن الهباء الممثل هو يطبع المتطاير الذي يراه الإنسان إذا جلس في فترة وأغلق على نفسي والفترة المظلمة وتعقل ليذهل لها فيرى في خلال الشعب أشياء تتطاير هذا الهباء المكتون فكانت هباء من مفتأ أين أنت يا انسان لا اله الا الله فهدم يا رب سيدنا فكانت هباء قدمتا وكنتم يا كل الخلق ازواجا ثلاثا اصنافا ثلاثا انها حقا هي اللحظه الثالثه الى اين تسير يا عبد الله ومعانيه الاصناف هل هذا نفسك هذا يوماً وترست بيلك وبيل ربك تتأمل لو قصدت الان الان النار النار النار وقلت بيناد ربك وقلت من أجواز لا أضحاب الميمنة أخوان ياخذون كتبه بأينابه وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة يَأْخُذُ يأخذ الفرض في مِنْ لشباله من وراء ظهره والسالحون السادفون أخوان لا يرون عذابا لا وَلَا إذابا ولا خشف مناقشة الحساب عذاب فاما من اوتي حسابه بيمينه فسوف يحاسب حسابه قالت ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها يا رسول الله لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن يوقش الحساب عذب انتذب قالت كيف والله عز وجل يقول فاما من اوج حسابه اليسير يحاسب حسابا اليسير كيف تقول من اوج الحساب عرفه قال هذا العرض فسوف يحاسب حسابا اليسير هذا العرض ومن اوج الحساب عرفه العرض شين والحساب شين اخ المقارنون ولا ينفشت حساب ولا ينفشت حساب عداء العرض يرى الله كذفه على العرض وذكره عليه نسأل الله أن يشكرنا في الدنيا وذلك الإسر ويخذره الله بجلوبه أي عبدي أتنفر يوم كذا يوم أن قلت لكلان كذا أقول اشكر أعزك أذكر أشذر يوم كذا ثم أصنع فشابه ما أعلم من الملكة كذا أعطيه من فيقول العبد أحضر الخيار حتى إذا ظن العبد أنه هاتف قال الله نصيف رؤون رحيم ونوك ونأخذوها عليك في الدنيا ونأخذوها لك اليوم هذا اسمه العرض العرض فالتوم يحاسب حسابا يجبئاً هذا حال المقربين كذلك مباراً يجعلنا منهم وأما الحساب من ربش الحساب عدد إسمه مناقشه الحساب يا عبد الله لما صنعت كذا يوم كذا؟ مناقشه وسؤال والصالح من تجوارك كنش بسرائي حتى من يا عبد الله من لوطش الحساب عنقك نسال الله ان يسترنا في الدنيا والاخره وكنتم ازواجا ثلاثه فاصحاب الميمنة. الميمنه ما ادراك بخبرهم الا تشاكو ان تسمع على اخبارهم واصحاب الميمنه ما ادراك بخبرهم وأصحاب المسلمة ما وأصحاب المسلمة نسأل الله أن ينفي أداء العذاب والسادقون يا ربنا عن أخذارهم نسأل الله أن يحشر على صدراتهم أولئك المقربون في سلات من الأولين لقدر الله بيننا بقاءاً ولقاءاً نقف مروة ثانية مع ما سيظهر من آيات السورة الواقعة يا عبد الله إن أردت النجاح سعود للقرآن دعك من الكون ستقف وحدك بين يال الله فإذا أردت النجاح سعود للقرآن لا تحضر القرآن لا ساحت القرآن الذي لا يقرا القران الا في كل شهر مره هذا في القران الذي لا يقرا القران الا في رمضان هذا في القران الذي لا يقرا القران الا في كل سنه او كل عام وهذا في القران الذي لا يتفطن ولا يعمل بما يقرا ويسمع من هو اياك ان تكون معهم اياك ان تكون معهم دوما دوما تتبع السنه بينه وبين عمك هذا كتاب الله هذا كتاب الله احمله معك دائما في كل فرصه افتح كتاب الله عز وجل واقرا اغرب وتكبر وإذا صرعت او سمعت يا ايها الذين امنوا والله يسلمك أنت أنت, أنت, انت انت يا عبد الله يسلمك هذا القران لك لك لك انت يا عبد الله اهل القران من اهل الله واخاصته فالكل منهم اللهم اغفر ذنوبنا وكف عنها سيئاتنا وتوفنا معا ابرار اللهم اجعل الحياة سيادة تنسيب خير واجعل الله فلا ربنا ورحت لنا لكل صحر اللهم نسينا من الفتر فنرع منها وما من بفض ونضمئنا رس بفضمنا فيه نفسه تقفضنا إليك غير مستونين ونضع ولا مضيين ونضم من يا رب العالمين الله من من المسلمين اللهم ارحم كل من, الله من منهم الله في المسلم اللهم ارحم كل من في المسلم اللهم ارحم من ابائنا وامهاتنا واحفظ على الخير يا رب من بقي منهم اللهم ارحم الماس من مشايخنا وعلمائنا وكل من له فضل علينا اللهم احفظ على الخير من منهم يا ربنا واحفظ كلمتهم التي بين قلوبهم يا ربنا يحكم اخي يا ربنا الشفاء وكن من الغلاء رب العالمين. الله يشفي كل مريض مسلم اللهم اشف كل مريض مسلم ورحم اشفينا عن الى بمجتمعاتهم يا ربنا من من المسجرات والشغور والمغفرات اللهم احفظ لنا وبناتنا اللهم وبناتنا سينه في <تصفيق> لحمة، وتعال لعنة تدور علينا، الله نولي علينا شراها، الله نولي علينا شراها، الله نولي علينا شرا. اللهم احضر دماء المسلمين في كل مكان. الله احضر دماء المسلمين في سوريا وفي كل مكان. نشتر ليك يا ربنا دماء سوريا. يا رب لا تعن سمعنا هذا سمعا مرطوبا وجعلنا مرطوبا من بعده تفرقا يا رب لا تجعل فينا ولا معنا ولا بيننا ولا حولنا شخصيا ولا محروبا اقول قولي هذا استغفر الله لي الصلاة واقع a long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 أولى بنا نرعوي أولى بنا لبس الكفن أولى بنا قتل الذنوب ففعلها الفعل الحزن أولى قتل الذنوب ففعلها جلب الحزن تباً لمن يتملقون وينطعون على دخن تباً لهم فنفاقهم قد لطخ الوجه الحسن تباً لمن يتملقون وينطون على دخن تبا لهم فنفاقهم قد لطخ الوجه الحسن تباً لمن باع الجنان لأجل خضراء الدمن تباً لمن باع الجنان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 القلب ينشط للقريح وكم ينام عن الحسن يا نفس وهي حكيم الذي يرضيك في دنيا العفن اولى بنا قتل الذنوب ففعلها جلب الحزن تبا لمن يتملقون وينطعون على دخن تبا لهم فنفاقهم قد لطخ الوجه الحسن تبا لمن يتملقون وينطرون على دخن تبا لهم فنفاقهم قد لطخ الوجه الحسن تبا لمن باع الجنان لأجل خضراء الدمن تبى لمن باع الجنان لأجل خضراء الدمن من باع الجنان لأجل لأجل خضراء الدمن القلب ينشط للقريح وكم ينام عن الحسن يا نفس وهي حكم الذي يرضيك في دنيا العفن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 ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ من نعين لا يصدعون عنها وَلَا ينزفون وفاكهة مما يتخيون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جلاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما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 وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن فجعلناهن أذكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحمين وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إِنَّهُمْ كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنف العظيم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 أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم عَلِمْتُمُ الأولى فلولا تذكرون رأيتم ما تحرسون ان انتم تزرعونه ام نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكرون إما ما رمون بل نحن محرومون فَأَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ لَوْ نَشَاءُ أَدْخَلْنَاهُ أَجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُسْرُونَ أألتم أن شتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعل ماها تذكرته ومتاعل المطين باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقين النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم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 وَأَمَّا إِن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصرية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم